بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمْرَى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذَرّهُمْ يَأْكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ وَيُنْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ لَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلُهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا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 هُ حيكِبُون وَلَ قَذْ أَرسَلَّ مِن قَابنكَ فِي شع الأأَووَلين وَل يَأتهِ مِرُسُونٍ إِللاا سَ بِهِ يَستَهذون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 سُلَامَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاسْدَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٌ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنْ لَّدُنَّا رِزْقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ يَحْمِلْنَ رِيحًا حَفَّنَا فأنزلنا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَلَنَحْنُ وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُؤَخِّرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَوَاسِعُ الْعِلْمِ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاقرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعمة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ أَلَا ذَاعَ صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمَ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الرَّاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمين وَلَزَعْمَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا على سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ رَبِّ اعذَابِي إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَلَذِئْهُم عَنْ ضَيْفِ بَرَاهِينِ إِذْ ظَفَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّ مِنكُم وَجِنُونَ قَا لَا تَجَل إُِ بَّرُكَ بِغونَا مِن عَلم قَالَ بَشَّرتُون عَلََّ السَّنِييَكِبَر فَ بِمَةُ بَشّعون قَاال بَشَّرنَا تَ بِالحَقِّ فَل تَكُمْ مِنَ القَانقين قَالُوا وَمَن يَقْلَعُ عِظْمَ الرَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالّون قَالَ فَلَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ رَآسَهُ إِن لَّمْ رَآهُ قَضَرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قوم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 ولا يلففت منكم أحد وانضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قَالَتْ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَخْضَعُونَ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ وَلَا تَحْزُنُوا قَالُوا أَوَلَمَّا نَنהَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَهَا أُولَئِ بَنَاتِي إِن كُنَّ سُمَّ لمرركَ إِهُ لَ فِي سَكاتِهِم يَعْمَون فَأَخَذَتْهُ مُطَحَةُ مشِقِين فَجَعلن عََ سَافِلَهَا وَأَمطَر ل عَلَيهِم فِجََةَم وإن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب فَتَفَقَّلنا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِإِيمَانٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْفَجْرِ مُوسَى وَهَارُونَ وَأَرَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمنين فَأَقْبَضَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَلَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آسيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى مَا متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفق جناحة للمؤمنين وقل إني أنا النذير فَكَسمِين الذيذينَ جَعٌَ قُرؤلَ عذين فَورَبِّ كَلَلَتْ أَلََّهُ أَجنَعينَ َّ كَنُوا يَعملُون فَقْ بَ بِمَا تَُّر وَعَِبع إِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فسَب يحب حدِ رَّ تَكُ مِ السجدي وَعبُد رَّتَ ح السيا